هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ وَلِيًّا فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كفره, فمن كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم من عند ربهم الا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسرا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا قسرا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 ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أقولي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم بَلِ الَّذِينَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا بَلِ الَّذِينَ كَرُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ الله يمسك الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن كان حريما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم وأقسموا بالله الامل فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السوء ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فهل فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَغْيِيرًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ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 وَمَا كانََ اللَّهُ لعجِذَهُ مِن شَيئم ف السَّمواتِ وَلافِ الأأَبْ وَن كانَ اللهَّ لُعجِدَهُ شيءَيِ فِتَمَواتِ كَانَ عَليمَ with that